بوك تو أسوم دست إي ثمانية وثمانون ثمانية وثمانون مينة ماضي المساعدة اثنين ماضي المساعدة اثنين. نسك شد سيجرة سكوة لم يريد ابني أن يلعب بالدمية. لم يريد ابني أن يلعب بالدمية ميتكررك نسك شدجة فوتبال لم تريد ابنتي أن تلعب كرة القدم لم تريد ابنتي أن تلعب كرة القدم ميتها جنا نسأكش سمنة داعر لم تلت زوجتي أن تلعب معي شطرنج. لم تريد زوجتي أن تلعب معي شطرنج. ميتة دثة نسأك دس الشتات. أراد أولادي أن لا يقوموا بنزها. أراد اولادي. أن لا يقوم بنذها نكسكر الصوبة لم يريد أن يرتب الغرفة لم يريد أن يرتب الغرفة نساك ددة كروت لم يريد أن, أن يذهب إلى أسررتهم لم يريد أن يذهب إلى أسرتههم. توي نسمهشه لم يسمح له ان ياكل ايس كريم لم يسمح له ان ياكل ايس كريم توي نسمهشه لم يسمح له ان ياكل شوكولاتا لم يسمح له ان ياكل شوكولاتا توي، <تصفيق> نيسمهشه دا لم يسمح له أن يأكل بومبون لم يسمح له أن يأكل ملبس ياس سميه دا سي بوسا كام نشتو سمح لي أن أتمنى لي لي شيئا <تصفيق> يا سميث، دسي كوبم فستان. سمحلي أن أشتري لي ثوبا. سمحلي أن أشتري لي ثوبا. يا سميث، دسي زمام بونبونييرا. سمحلي أن أخذ لي حبة شوكولاتة. سمحلي أن أخذ لي حبة شوكولاتة. سميش ليدبوشجوا فيونوت. هل سمح لك أن تدخن في الطائرة؟ هل سمح لك أن تدخن في الطيارة؟ سميش ليفبولنيت تدبيش بيو. هل سمح لك أن تشرب بيرة في المستشفى؟ هل سمح لك أن تشرب بيرة في المستشفى؟ смешли кучето да го земеш със هل سمihа لك ان تدخل معك الكلب إلى الفندق هل سمihа لك أن تدخل معك الكلب إلى الفندق на разпустот децата смееха dolgo да في العطلة المدرسية كان يسمح للاطفال أن يبقوا في الخارج طويلا في العطلة المدرسية كان يسمح للأطفال أن يبقوا في الخارج طويلاً. كان يسمح لهم أن يلعبوا طويلاً في الفناء. كان يسمح لهم أن يلعبوا طويلاً في الفناء. كان يسمح لهم أن يسهروا طويلا أن يسهروا طويلا